اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او, أزل أو اظلم او اضلم او اجهل او يجهل علي